أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يُضَاعِفْهُ لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم